112. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا 113. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار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 قُلْ يَا عِبَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِيهَا بِالدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدين 111. أن لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 113. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إني 119. من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوان والذي نجتناه الطاع تأي يعبدونها وأنا بو إلى الله 111. لهم البشرى فبشر عباد 112. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب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 أولئك في ضلال مبين، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثاني تقص شعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من 116. ومن يضمن الله فما له من هاد 117. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة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 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصبون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إن جاءه أليس في جهنم مكوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به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 111. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه 113. ومن يضمن الله فما له من هاد 114. ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام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 111. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 112. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون 113. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا قُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا آتَيْنَا عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ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 أم تتخذ من دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَنْلِكُونَ شَيْئَ وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 114. من الله ما لم يكونوا يحتسبون 115. سيئات ما كسبوا وحاق بهما كانوا به يستهزئون 116. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إن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 من قبل أن يأتيكم العذاب بوتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لك من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كم وتن فأكون من المحسنين. 119. فلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين 110. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم متوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسه سوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض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 119. حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقوي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين